صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات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 وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخرين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 معلون فقدرنا فنعم القادر ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء وأمواتا؟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 ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعلون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن